وله كانوا آباءهم أو ابناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبه مليمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تح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 يخرجوا وظنوا أنهم مانعات حصن من الله فأتاهم الله من حيث لم يح. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي لبصا وَلَوْ لَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنْ نهم شاق الله ورسوله وَمَنْ يُشَاقِ الَّذَافَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ما قطعتم من لينتنا وتركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.